وقال الذين لا يعبدون لله أنا لولا أنزل علينا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استمروا في أنفسهم عتوعة كبيرة يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمدرمين ويقولون وَقَدْ نَأَيْلَ مَا عَمِلُوا مِنَ الْأَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ فَدَعَلْنَاهُ بَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالرَّعَمِ بِالرَّعَمِ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 قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هادئا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جنة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك رتلناه ترسيلا